وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل عيد للمتذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ذلك نفعل بمجنين، وإله يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماءٍ مين؟ فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم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 <تكذبين> <تكذبين> إن طلقوا إلى ما كنت به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترني بشررك كالقصر كأن جهالة صفر ويلو يومئذ المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلو يومئذ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْكَعٌ لَا يَرْكَعُونَ وَإِلَوِيَ يُؤَدِّنِ مُكْذِبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ ضَعْذَهُ يُؤْمِنُ